بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سيون قاب كذلك يوحى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 تكاد السماوات يتتضطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمل ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 وكذلك أوحينا إليك قُرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرا ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه.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 والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء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 أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من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 وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعزل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 عند ربهم حدّتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Allah الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان.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 ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك, ذلك الذي بشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحان. قل لا ألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شفور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمت الله الباطل ويحف الحق بكلماته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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله له والكافرون لهم عذاب شديد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 وإذا من بعد ما قنفوا ينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من دَعَى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير وما أن وَمَا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلَامِ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شمس أو يوبقهن بما كسبوا ويعطوا عن كثير ويقلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما علم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 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمُوْهُمْ شُرَابًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَا هُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله ان هُوَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ تَفَرَّغَ بَعْدَ الْإِلمَهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّ السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ناس ويبلغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور وما لله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وَتَرَوْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يُنْظِرُونَ مِن طرفٍ خَافِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْغَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَم أزهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن غالمين في عذاب مقيم وما كان من يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم اللام رد له من الله ما لكم من ملجئين يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا ان الانسان مننا رحمه فرح بها واذا تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور